فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَانَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّكُمْ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَنَّ لَكُنَّ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ Muslimat, müminat, qanıta, taibat, âbdat, وأهليكم انفسكم واهليكم نارا قل انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون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 عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يُخزى الله نبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم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 ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثالا للذين كفوا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَأَتْ فِئَةً فِئَتَيْنِ اذْهَبَتْ إِحْدَاهُمَا قَائِلَةً رَّبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنَ الْفِرْعَوْنِ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحنا صدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القائلين.